بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف سليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف